يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلما وعلوا أن الله مع المتقين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 وَمَنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَقالُوا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَاطِنٍ بعض هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ طَوْمُ الَّذِينَ يَفْتَحُونَ لَقَدْ جَاءَ رسولٌ من أنفسكم، رسولٌ من أنفسكم عزيز عليه ما التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيتولوا فقل حسب الله، فقل حسب الله لا لا إله إلا هو علي توكلт